الحمد لله رسول الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ويالشيخنا وللحاضرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله التكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلىها في جماعة قل لأحمد تذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده قال نعم وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنما التكبير على من صلى في جماعة رواه ابن المنذر من صلاة, فجر من صلاة فجر يوم عرفه إلى عصر آخر أيام التشريق لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصبح يوم عرفه ثم أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق رواه الدرقطني بمعناه قيل لي أحمد رحمه الله بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفه إلى آخر أيام التشريق قال بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق نص عليه لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة والمسافر كالمقيم في التكبير وكذلك النساء في الجماعة قيل لأحمد رحمه الله قال سفيان لا يكبر الناس أيام التشريق إلا في جماعة قال حسن وقال البخاري كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال والمسبوق يكبر إذا فرغ من قول الأكثر قاله في المغني ويكبر الإمام مستقبل الناس لحديث جابر رضي الله تعالى عنه المتقدم وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله, أكبر ولله الحمد لحديث جابر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الصبح من غدات يوم عرفه أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صل الدار قطني وقال علي رضي الله تعالى عنه وحكى وقاله علي رضي الله تعالى عنه وحكاه ابن المنذر عن عمر رضي الله تعالى عنه وقال أحمد رحمه الله اختار تكبير ابن اختار تكبير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وذكر مثله السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله تقدم التكبير المطلق في ليلة العيدين وفي العشر الاول من ذي الحجه ودليله قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات وهذا التكبير المقيد في عيد الأبصر ولمدة خمسة أيام يوم عرفة من الصباح ويوم العيد وثلاثة أيام التشرير يكبر المصلون إذا صلوا في جماعة ولا يكبر من وحده هكذا إعجاءة الآثار وذلك لإعلاج لأقول الله تعالى واذكر الله في أيام معدودات فالأيام المعدودات أيام التشريق ومنها أيضا يوم العيد ويوم عارفة ويكون الزكر بالتكبير على قول الله تعالى ألي ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين فهذا هو التكبير وهذا دليله وفعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه وكان لا يكبر إذا صلى وحده ولعله كان يكبر ولا يجهر هكذا وكذلك ما نقل عن ابن مسعود قال إنما التكبير على من صلى في جماعه يعني التكبير الذي برفع الصوت على من صلى جماعه ويستقبلهم الامام ويبدا بالتكبير ثم يكبرون معه ولا يكون تكبيرا جماعيا ولكن كل يكبر لنفسه جاء هذا الحديث عن جابر يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاه الصبح يوم عرفه ثم اقبل علينا فقال الله اكبر ومد التكبير الى اخر ايام التشريق هكذا رواه الدار القدني بمعنى اي بمعنى انه اقبل عليهم ورفع صوته بالتكبير وكبروا معه واستمر للتكبير إلى آخر أيام التشريق وتنقضي أيام التشريق أبي صلاة العصر اليوم الثالث عشر ولا تذكر الليلة ليلة الرابع عشر هكذا قيل على الإمام احمد أحمد أبي أي شيء تذهب إلى أن التكبر من صلاة الهجر يوم عرفه إلى آخر أيام التشريك فأخبر بأن الإجماع على ذلك إجماع الصحابة اجتمعوا على ذلك وكانوا يصوتون ان أنقل ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم اثنان من الخلفاء واثنان من العلماء من علماء الصحابه اشتهر ذلك عنهم ولم ينكر فدل ذلك على انهم يكبرون ويعلنون هذا التكبير الا المحرم يعني الفجاج ويكبرون من صلاة الظهر يوم النحر يبدأون بالتكوير من صلاة الظهر وذلك لأنهم قبل ذلك ما يسهولون بالتلبية لأن المحلمين يلبون عباد كل صلاة من حين يعقدون الإحرام حتى ينتهوا من الاحرام بالتحلل يوم العيد والعاده انهم يرمون الجمره ويحلقون الرؤى يوم العيد فيكون هناك التحلل التحلل الاول فينقضي وقت في التلبيه أي لان التلبيه تتم قضيه برمي جمره العقبه يقول اسامه الغيره ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمره العقبه فبعد الفراغ من الرمى يأتي وقت التكبير يتوقفون عن التلبية فيلبون من صلاه الظهر إلى عصر آخر أيام التشريك هكذا أنص عليه الإمام محمد الآن التلبية تنقطعوا برمي جملة العقبة ولو قدر أن بعضهم لم يرمي ضحى ذلك اليوم وجاءه الظهر وهو لم يتحلل فانهم على ما ذكروا يجمعون يبداون بالتلبيه ثم بالتكبير والعاده ان بعضهم قد تحلل فالذين تحلل يقتصرون على التكبير والذين لم يتحللوا يلبون ثم يكدرون وذلك تحقيق لما هو مشروع من شرعية التالوية بعد كل صلاة قبل التحلل وكذلك شرعية التكبير بعد كل صلاة المتحلل وشرعية الجمع بينهما من صلاة الظهر هكذا المسافر كالمقيم التكبير ولكن قد يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الظهرين في وقت العصر ووقت الظهر، فإذا جمعوا انصرف من الثانية كبر، كذلك يجمع بين العشاءين تقديما أو تأخيرا، فإذا فرغوا من الثانية كبروا إذا كان يصلون جماعة. النساء إذا صلينا في الجماعة إذا صلينا مع الجماعة يعني في المسجد يكبرنا ويختبنا اصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال أخيرا الإمام أحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة فقال حسن السفيان هو الثوري استحسن الإمام وإحمد إما قاله سفيان فعلى هذا إذا صلت المرأة واحدة ببيتها فلا تكبر ولكن تشتغل بالأذكار المعروفة بعد كل صلاة فسبحان الله والحمد لله الله اكبر الاخره يقول قال البخاري رحمه الله كان النساء يكبرنا خلف ابان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ابان بن عثمان بن عفان قد تولى الإمامة في عهد معاوية امامه المسجد النبوي وكذلك أيضا عمر بن عبد العزيز يتولى امامه المسجد النبوي في خلافه عبد الملك بن رواه فكانوا يكبرون وكان النساء يكبرن اذا صلينا مع الجماعه ويغفرن اصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال اي ان صوت المراه عوره ويخاف منه الفتنه المسبوك يكبر اذا فرغ من قول الاعمى الى فرغ في قول قال قاله بالمغني اذا قضى ما, ما فاته فإنه يكبر ولو بعد انتهاء الجماعة فيكبر إن فاته ركا تنصلى هذا المكبر أو ذن تاني أو ثلاث متى انتهى من تكبير من صلاة ما فاته امتدع بالتكبير، التكبير يكبر الإمام ما الناس يبدا بذلك الإمام فينصرف ويقابل الناس بوجهه ويرفع صوته بالتكبير ويكبرون بعدها يكبرون مثل تكبيره أصفة التكبير شفعا تكبير ثاني ثم تهليله وتكبير ثاني ثم تحميل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد هكذا جاء بواو العطف بعد التهليله والله أكبر قبل اكثر أكثر الناس يغفلون عن هذا الواو العاطفة ولا باس بتركها ولكن اتباع للنص التكبير تعظيم الرب تعالى ان يستحضر العبد ان الله هو الكبير المتعال انه اكبر من كل شيء وله الكبرياء في السماوات والارض اذا كبر استهبر كبرياء الله تعالى واذا انتهى من التكبير التكبيرتين هلل ان لا اله الا الله وهي كلمه التوحيد كلمه العقيدة يؤكدها ويكررها ثم يكبر تكبيرتين ثم يحمد فيجمع بين التكبير والتهليل والتحميد لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غدات عرفه أقبل على أصحابه إذ يقول على مكانكم أي اجلسوا في مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد رواه الدار القطني الجار قطني، يحافظ من الفتار وله كتابه المطبوع سنن الدار القطني وقاله علي رضي الله عنه انه يكبر تكبيرتين همه اهليله ثم يكبر تكبيرتين همه تحميده يقول حكاه ابن المنذر عن عمر وقال احمد اختار تكوير ابن مسعود وذكر مثله فروي ذلك عن ابن مسعود وعن عمر وعن علي وعن جابر مما يدل على شهرته قال رحمه الله ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك نص عليه قال لا بأس به يرويه أهل الشام عن أبي امامه وواثلة بن الأسقع وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الاقتضاء فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفه للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة رضي الله تعالى عنهم طائفة من البصريين والمدنيين ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحب وكره طائفة من الكوفيين كإبراهيم, كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك رضي رحمهم الله وغيرهم ومن كرهه قال هو من البدع ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالبصرة حين كان خليفة لعلي رضي الله تعالى عنه عليها ولم ينكر عليه. وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات في المساجد وأنواع الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره انتهى ويس ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر اعتاد الناس التهنئة بالأعياد والدعاء من بعضهم لبعض إذا انت آؤ من صلاة العيد فإنهم يتصافحون وقد يتعانقون ويدعو بعضهم لبعض يتقبل الله مننا ومنك لأن هذا دعاء بقبول الأعمال في عيد الفطر يدعون في تقبل الصيام والقيام والقراءة في عيد النهار يدعون في الأعمال التي يعملونها في العشر وفي يوم العيد وفي يوم عرفه أكد نص عليه الإمام أحمد وذكر أنه لا بأس به يعني هذا التهدئة وهذا الدعاء وذكر أنه يرضيه على الشام عن أبي أمامة الباهلي وهو من الصحابة وعن واثلة ابن الأسقع وهو ايضا من الصحابة وفعل الصحابة إذا لم يكره ولم ينكر الدليل على الشرعية أنا نقل عن الشيخ تقي الدين ابن تيميه رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أكلاما يتعلق بالتعريف يقول فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للذكر والدعاء فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه فعله ابن عباس وعمر بن فرائث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين ورخص فيه أحمد ان كان لا يستحبه وكرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخع وأبي حنيفة ومالك وغيره ومن كرهه قال هو من البدع ومن رخص فيه قال افعله ابن عباس بالبصرة حين كان خنيفة لعلي عليها ولم ينكر عليه وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير انكار إلى يكون بدعه لكن ما يزاد على ذلك ما يزاد على ذلك في في المساجد. من رفع الاصوات والمساجد وانواع الخطب الباطلة الباطله مكروه بهذا اليوم وغيره هذا كلام شيخ الاسلام التعريف أنهم إذا كان عصر يوم عرفة أو ظهر يوم عرفة اجتمعوا في المسجد يجتمعوا فيه مئات أو ألف ثم يشتغلون بالذكر ويقولون نشارك الفجاج الفجاج في هذه الساعة يدعون الفجاج في هذه الساعة في يوم عرفة يدعون ربهم ويرفعون أَيْدِيَهُمْ أهل الدعو فنريد أن نشاركهم تنزل عليهم الظحمة ويباهي الله تعالى بهم الملائكة فإذا شاركناهم بياذا العمل كان ذلك سببا لنزول الظحمة علينا أكمها؟ فعل الحكمه تنزل الرحمه على اهل عرفه فيجتمعون ويسترون من ذكر الله ولا يرفعون اصواتهم بل كل يذكر الله في نفسه منفرده ولا ياتون باذكار جماعيه ولا بأدعية جماعيه هكذا ذكر ان ابن عباس فعله وكذلك عمرو بن حريس وهو الصحابي وكذلك طائفه من البصريين والمدنيين هكذا هي قالوا إنه ذكر وإنه دعاء فلا ينهى عن الذكر خصوصاً أنه في مسجد من المسجد المساجد التي تقربوا إلى الله والتي أماكر الدعاء رخص فيها الإمام أحمد ولكنه إلا يستهيبه إلا يرى أنه مستحب، ولكن يرى أنه جائز يستدل به ابن عباس وعمر بن حريث، ويستدل به لبعض بعض البصريين والمدنيين إذكر أنه كارهة الطائفة من الكوفيين إبراهيم النخعي من تلاميذ بن مسعود أبو حنيفة من أفقهاء التابعين مالك بن انس من علماء تابع التابعين الذين كرهوا ادعوا أنه بدعه لم يكن معروفا من النبي، النبوي ولو كان معروفا علماء خفي على الصحابة كلهم. والذين فعلوه ذلك منهم اجتهاد الذين رخصوا فيه استدلوا بفعل ابن عباس وذلك لان علي رضي الله عنه استخلفه على البصره وكان علي لما كان خليفه امك الكوفه فكان خليفة لعلي وفعلها ولم ينكر عليه يقول ما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين ولا يكون له انكار ولا يكون هناك من ينهى عنه إلا يعد بدعه وكذا يكرى شيخ الاسلام إذا ما ان ما يزاد على ذلك ان بعضهم اذا اجتمعوا في المسجد اخذوا يرفعون الاصوات أي في المسجد وهذا منهي عنه وكذلك بعضهم ينتصب خطيبا ومذكرا وكذلك بعضهم يتناشدون الاشعار ولا دليل على ذلك مع ان تلك الأشعار أباطلة فيتكون هذه الأعمال مكروهة وتكره مطلقا في يوم يعرفته في غيره من الأيام يقول ويسأل الإجتهاد والعمل الصالح أيام العشر أيام عشر في الحديث الذي من صحيح البخاري أما من أيام الأمل الصالح فيها أغضل من هذه الأيام يعني ايام العشر قال ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فدل ذلك على فضل العمل في هذه العشر فيدخل في ذلك صيامها إلا اليوم العاشر وأفضلها يوم عرفة كما سبق كذلك أيضا يدخل في ذلك التكبير فيها التكبير المطلق والمقيد في آخرها يدخل في ذلك الاذكار والدعوات يدخل في ذلك قراءه القران وكثره الدعاء وكثره الصدقات يدخل في ذلك التوبه النصوح من السيئات يكثر الناس من الكربات في هذه العشر بالنسبه للحجاج اعمالهم معروفه واما المقيمون في بلادهم فانهم اذا دخلت العشر اجدوا اجتهدوا الاعمال الصالحه التي يكتب لهم اجرهم مضاعفه وقد ورد ادله كثيره فيها أكثر فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ورد عظى فضل صيامها إما يدل على أهميتها قال رحمه الله باب صلاة الكسوف وهي سنة مؤكدة وأمره صلى الله عليه وآله وسلم من غير خطبة لأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة وقال الشافعي رحمه الله يخطب لها لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ووقتها من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه لقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فإذا رايتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجري رواه مسلم ولا تقضى إن فاتت لما تقدم ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي لفوات محلها وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيس فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصل الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم لقول جابر رضي الله تعالى عنه كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في يوم شديد الحر فصلى باصحابه فاطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فاطال ثم رفع فاطال ثم ركع فاطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو ذلك فكانت اربع ركعات وأربع سجدات رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت خسفت الشمس على عهد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فبعث مناديا ينادي فنادى الصلاة جامعة وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه وإن أتى في كل ركعه بثلاث ركوعات فلا بأس لحديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كثفت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات رواه أحمد ومسلم وأبو داود أو أربع فلا بأس لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في كسوف ثماني ركعات في أربع سجدات رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أو خمس فلا بأس لقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كسفت الشمس على عهد, على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجدتين ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجدتين رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في المسند وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة لأنه روي من غير وجه بأسانيد حسان من حديث ثامرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلاها ركعتين كل ركعة بركوع رواهما رواه رواها أحمد والنسائي ويصح ان يصليها كالنافلة لما تقدم ولا تصلى وقت نهي لعموم أحاديث النهي ويؤيده قول قتادة رحمه الله انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما فسألت عن ذلك عطاء فقال هكذا كانوا يصنعون رواه الأسرم أهداء صلاة الكسوف ويقال ايضا أهل الكسوف ويستدل بقول الله تعالى وخسفها القمر وبعضهم يهدد فيقول أخسفت الشمس وخسفها القمر والأخثرون على استعمال الكسوف أي بالكعف وهو الذي وردت إلى هذه الصحيصها هذا الكسوف حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصادف أنه في اليوم الذي مات فيه ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الجاهليه يقولون إنما تكسبه لموت عظيم او نحوه فقالوا كسبه الشمس لموت ابراهيم عند ذلك خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم بعد الانتهاء من الصلاة وأخبرهم بأن الشمس والقمر آيتان من ايات الله لا يختفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم هكذا إيه ثم إيه لا شك ان هذه الايه من ايات الله التي يخوف بها عباده كما قال تعالى وما نرسل بالايات الا تخويفا يعني الا اننا نخوف العباد وكذلك قوله تعالى سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم وكذلك قوله تعالى لذلك يخوف الله بإعباده يا عبادي فاتقون قد قال إنه يعرف السبب السبب هذا الخسوف ولو عرف السبب وعرف الزمان الذي يقع فيه لم يخرج ذلك عن كونه آية من آيات الله فانه بلا شك من آيات الله الكونية تغير هذا السراج الذي جعله الله السراجا وضياء هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا في تغيره يعتبر من آيات الله في هذه العزمنة أصبحوا يعلنون أنه سوف ينكسف في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية ونحو ذلك يعرفون ذلك بالمنازل لأنه عادة ينكسفه في ستة نجوم أو سبعة نظمها بعضهم فقال النجوم الكسوف عدد ستة على النيراني جميعا عن سلطائنا. المقدم جبهة مع زبرة طويلة، صرف وبلع وزبعة بطينة. يعني سبعة أو ستة. المقدم أحد أيام الخريف والجبهة أحد أيام الصيف. أو قرب الخريب وكذلك الزبرة وكذلك الصرفة هذه كلها من نجوم الخريبية أو نحوه، وسعد بلع من آخر نجوم الشتاء من نهاية هي أخرج الشتاء الزبانة هو الذي يقرب من الصيف من الشتاء والبطعن هو عباء من نجوم الخريف. هكذا يعني إذا كان إن إذا كان القمر في أحد هذه النجوم في اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر خسف إذا كانت الشمس في أحد هذه النجوم في اليوم التاسع والعشرين إن كان الشعر ناقصة أو اليوم الثلاثين خسفت خسف الشمس أهله لا بيننا وبينها، وذلك لأن سير الشمس أسرع من سير القمر، فإذا كان في آخر الشهر عند ذلك حادته تحادي القمر، وإذا حادته. غطى جزءا منها أو غطى كثيرا منها وإذا غطاه أضعها نورها فكان هذا هو الخسو وأما خسو القمر الكمر ان القمر أن الكمر يستمد نوره من الشمس إذا كان قريبا من الشمس تطعت في حرفه حرف دقيق منه وكلما ابتعد ازداد سطوعها فيه الى ان يكون في المشرق والشمس في المغرب فعند ذلك تستطع فيه ويتكامل ضوءه فاحيانا يتحول الارض بينه وبين الشمس إذا حالت الأرض بينه وبين الشمس فإنه عيال نحي يظهر العيال الأزهر أزهر الكسوف أزهر الكسوف فلأجل ذلك يقال كسف في ليله النصر إن كان الشهر ناقصا أب ميليلة أربعة عشرة ومع ذلك لا يخرج عن كونه من آيات الله الله تعالى هو الذي سخرهما سخر الشمس والقمر كل ناجري لاجل مسمى والشمس تجري لمستقر لها والقمر قدرناه منازل يعني جاء الله تعالى له منزلها كل العله بحيث أنه يتأخر عن الشمس كل يوم نحو أربعين دقيقة أو قريبا منها كل يوم يبتعد عنها بهذه المده فقدر الله تعالى هذا المحلات الذي هو الكسوف فيعتبر من ايات الله سنريهم اياتنا فلو شاء لما حصل ذلك ولكن أجعل له هذه الأسباب لذلك تصلى هذه الصلاة التي هي صلاة الفسوق سنة أكدة عفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه بها ودعى إليها ولم يخطب لها أتى خطوة الجمعة أو خطوة العيد النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب أمر بالصلاة ولم يأمر بالخطبه وقال اذا رايتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم ذهب الشافعي الى انه يخطب لها وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من صلاه الكسوف اقابل الجماعه واخذ يذكركم فاولا اذكر لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يعني من الآيات الكونية وأنهم لا ينخسبون لموتها احد ما لا لحياته ولكن الله تعالى يذكر ويخوف، يخوف بهما عباده عباده وينتبه كذلك أيضا اذكر أنه بصلاة أبطال أبطال تلك الصلاة ورأوه مثلا تقدم وتناول شيئا ثم رأوه تقهكر وتأخر فذكر أنه ذكر بعد الصلاة أنه أُنِضَتْ عليه الجنة والنار. يقول لما رأيت الجنة تناولت منها قطفا قطف عنب ولو أخذته لأكلتم منهما بقية الدنيا لأنه من همري الجنة وأما النار فإنه تأخر وذكر أنه رأى فيها أناس من أهل النار فرأى فيها عمرو بن لحي بن قمعه وهو اول من غير دين اسماعيل وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم ارايت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لانه اول من سيب السوائب وغير دين اسماعيل هكذا عرف بذلك أنه رأى هذا كمثال للذين يدعون إلى الشرك والذين يدعون إلى المعاصي والذين يغيرون الشريعة عن وضعها أنه يخوف اي يخوف عن فعل هؤلاء كذلك أخبر بأنه رأى سارك الحج رجلا كان معه مهجا عاصا مهنية الرأس فإذا مر بمتاع علق ذلك المتاع في ذلك المهجا ثم جره فان فطنوا له اعتذر وقال تعلق به المسجد وعن ما قصدته واذا لم يفطنوا به اخذه كمثال على الذين ياخذون اموال الناس كذلك ذكر انه راى امراه أمر تعذب هيره ربطتها لا هي ولا هي تركتها تأكل خشاة الأرض يأتي مثال على الذين يعذبون البهائم إلى آخر ما ذكر يقول في هذه خطبة وفي هذا التعليم فلذلك الشابعي يستحبون أن يخطب ولكن المستحب أنه يذكرهم أبئاً من التبكير وقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه من حين يبتدع الكسوف ولو لم يتكامل لأنه يبتدع ثم يزيد, يزيد الآن يغطي الشمس أو يغطي القمر فإذا ظهر ذلك الابتداء إعفازي الى السلام يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي يعني حتى يتجلى ذلك القمر أو تلك الشمس فإذا فات فإنه لا يقضى إلا لم ينتهوا إلا بعد أن غاب القمر أو لم ينتهوا إلا بعد أن تجلى إذا قال إفات محله ما نقل الأمر أعبي صلاتها بعد التجلي وذلك لفوات محلها وقالوا ايضا لا, ينك... لا يصلي إذا غاب كاسفا أو غابت الشمس كاسفا لانه ذهب وقت الأنتباع به معلوم أنه إذا غاب عنه قد يطلع على بلاد أخرى البلاد التي كان عند غربا مثل مصر وإفريقيا والمغرب نحوها فهم يصلوا وإذا تجلى عندنا قبل أن يطلع عندهم فلا يصلوا إذا صلنا ويتجلى فلا يصلوا لأنه تجلى قبل أن يطلع عليه. المشروع في صلاة الكسوف أنها ركعتان يقرأ في الأولى جاهراً، يجهر بالقراءة، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة. يقدرها بابهم أبي سورة البقرة. أنه قرأ في الأولى سورة البقرة. ويمكن أن تستغرق ساعة. ثم ركع طويلا يمكن أن ركوعه أنه نصف الساعة أو ثلث الساعة ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يسمع يقول سمع الله يحمد يقول ربنا ولك الحمد ولا يسكت بل يبدأه القراءة عباد الله من الركوع الأول، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة، وتكون أكثر من الركعه من السورة قبلها. يعني مثلا يقرأ سورة المائدة، فإنها نحو النصف سورة البقرة أو قليلاً منه. بعد ذلك يرفع يركع ثم يرفع يطيل الركوع أقل من الركوع الأول يسجد بعد ذلك سجدتين الطويلتين تكون السجدة الأولى أطول من الثانية بعد ذلك يقوم للركعة الثانية يكون قد تم ركعة بركوعها وسجدتيها يصلها كذلك كالأولى يقرأ ثم يرفع، وتكون القراءة أقل من الثالثة يعني أن يقرأ مثلا سورة يونس ثم بعد ذلك يرفع ثم يقرأ تكون القراءة اقصر أكثر من الثالثة تكون بقادر مثلا سورة طهر ثم يسجد سيدتين أكذا دليل ذلك هذه جابر قال كسبة الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر ثم صلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون من طول القيام وكان يحب طول القيام اي ثم ركع اي فأطال اي ثم رفع اي فأطال عكر ثم ركع اي فأطال اي ثم سجد سجدتين ثم طمأ فصنع نحو ذلك فكانت اربع ركوعات واربع سجدات هكذا رواه إمام احمد ومسلم وأبو داود والبخاري وغيرهم هكذا ذلك حديث عائشة قالت كسبة الشمس على أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث منادياً ينادي فنادى الصلاة جامعه أي أحضر الصلاة جامعه هكذا اعترى الصلاة أنصبة على فعل مقدم وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات بركعتين وأربع سجدات حديث الكسوف قد رواه جامع من الصحابه منهم عائشه ومنهم اسمه اختها وغيرهم رواه هذه الصفه التي هي اربع ركوعات واربع سجدات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 حي على الصلاة حي على الصلاة حي على السلام حي على السلام Allahu akbar كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس يعني إذا ترروا ركوع في الركعة الأولى ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات فلا بأس الدليل الثلاث هديث عن جابر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ألما كسبت الشمس فلا ست ركعات أي سجدات رواه أحمد مسلم أبو داود أمان ذلك أنه أقام قيامه الأول ثم ركع الركوع الأول ثم قام القيام الثاني وقرأ ثم ركع ركع ثانية ثم قام ركع قيام ثالثا وقرأ ثم ركع ركع ثالثا ثم رفع ثم سجد سجدتين وفعل في كذلك فصار ست ركعات في ركعتين كل ركاة العسابية إلا سيدتان هكذا رواه مسلم هكذا لك أيضا أربع ركعات جاء ذلك في هذه العنبي عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خسومهم ثمانية ركعات في أربع سجدات هكذا رواه الامام احمد ومسلم وعبد داود والنسائي سعيد ابي معنا انه ايا كان اي ثم ركع ركوعا اول اي ثم قام فقرا اي ثم ركع ركوعا ثانيه اي ثم قام فقرا اي ثم ركع ركوعا ثالثه اي ثم قام فقرا ثم ركع ركوعا رابعا ثم رفع ثم سجد سجدتين وفعل كذلك في الركعه الثانيه اي ثمان ركوعات في الركعتين احاديث صحيحه المسلم رحمه الله يتثبت ولا يروي إلا أحاديث على شرطه تكون صحيحة ثابتة ومع ذلك قد أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر أنه ما فعل صلاة الكسوف إلا مرة واحدة وأنهم كلهم يقولون صلىها يوم مات إبراهيم ويقول بعبارته معلوماً أن إبراهيم لم يمت مرتين ومعلوماً أنه لم يكن هناك ابراهيمان فدل على أن, ان هذه الروايات التي بها اكثر من ركوعين انها خطا من بعض الرواة ولو كانت في صحيح مسلم ولو كانت في مسند احمد ولو كانت في سنن ابي داود وصححه سكت عليها هكذا يخطئها ولان البخاري ما رواها هكذا ولكن لما كانت السانيدها صحيحة تروى بها تلك الأسانيد هذه مشهورة مقبولة فليس لنا أن نكذبها وليس لنا أن نردها بهذه الدعوة شيخنا ابن باز رحمه الله يصححها، ثم يحمل ذلك على تعدد الوقائع أنه وقع الكسوف فصلى ركوعين ثم وقع كسوف ثاني فصلى فيه ثلاث ركوعات يتم ركعه حصل كسوف ثالث فصلى في كل ركعه اربع ركوعات ثم ركعه مره خامسه فصلى في كل ركعه خمس ركوعات هكذا ويقول رحمه الله انه لا بد ان يتكرر الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة عشر سنين والعادة أنه في كل سنة يحصل كسوف إما كسوف الشمس وإما كسوف القمر وكان يحصل في كل سنتين يستبعد أن تمر عشر سنين ما حصل الكسوف إلا مرة فدلت هالك على أن الكسوف تعدد وأنه صلى في كل مرة بحسب ما تيسر ولعل سبب الزياده أنه رأى أن طول القيام أقد يكلفهم فخفف القيام وكرر الركوعات أكذا قالوا أكذا لك أيضا يمكن أنه عرف أن الكسوف سيطول فلذلك كرر الركوع ثلاث ركوعات أربى خمس حتى ينجلي مع انتهائه من الصلاه كانه عرب انه لا ينجلي الا في ثلاث ساعات او ثلاثه ونصف لاجل ذلك كرر فتكون كل ركعه تستغرق ساعتين بركعاتها او ساعتين او ساعة ونصف أو ساعتين الا ربع حتى تستغرق صلاته المدة هكذا لك أنه لم يزال يصلي إلى أن صرف قد تجلت الشمس معلوم أنها إذا كانت يتعد انكسافة انكسافا كليا فانها لا تتجلى عاده الا بعد ثلاث ساعات او ثلاث ونصف احيانا يقول في الكسوف اي في بعضها انما ينكسب نصفها او ثلثها في الحال تتجلى بعد ساعه او بعد ساعه ونصف فالحاصل انه مدى في الصلاة لما صلى ركوعين مدى في الكراءة استغرقت ثلاث ساعات أو قريبا منها بركوعات أو كراعتها كذلك لما صلى ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات لابد أنه مدى وتحرى الانصرافة بعد التجلي عرف عادة عقت التجلي أنها تستمر هذه المدة بها كذا يكرر ركوات والقيام هذا هو الصواب أنه جائز فلا ينكر على الإمام اذا كرر الركوع ام ركع في الاولى ثلاث ركوعات وكذلك في الثانيه كذلك ايضا لو ركع اربع ركوعات اي هذا الحديث عن ابن عباس كذلك لو ركع في كل ركعتين خمس ركوعات اروى ذلك ابي بن كعب في حديث جابر الذي فيه ثلاث ركوعات فارضها بان الكسوف كسوف الشمس لما كسفت الشمس صلى ست ركعات في اربع سجدات اما في حديث ابن عباس الذي فيه اربع ركوعات فلم يذكر يقول صلى في كسوف ثماني ركعات في أربع سجدات يمكن أن كسوف في القمر يمكن أن كسوف في الشمس في حديث ابي بن كان قرر بأن كسوف في الشمس كسبت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ سورة من الطول، وركع خمس ركوعات وسجد سجدتين إذن قام إلى الثانية فقرأ سوره من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين رواه أبو داود عبد الله بن أحمد في المسند سكت عنه أبو داود كذلك أيضا صحهه الذي نحق في المسند الطول هي السبع الطول وهي البقره وال عمران والنساء والماعده والانعام والاعراف قيل ان السابعه الامثال وقيل التوبه وقيل يونس هذه السبع الطول أي أنه قرأ من هذه الصور إلى شك أنه لو قرأ مثلا البقرة ان استغرقت ساعة أو قريبا منها وكذلك لو قرأ المائده ان استغرقت مثلا أثلث أي ساعة أو قريبا من ذلك وعكذا لو قرأ سوره يونس استغرقت نصف ساعة لو كرأت سورة الكهب أو سورة طاهر يعني أنه إذا صلى خمس خمسة قيامات كل قيام يكون أخف من الذي قبله مثلا في القيام الأول سورة البقرة في القيام الثاني سورة المائدة في القيام الثالث سورة يونس في القيام الرابع سورة الإسراء في القيام الخامس سورة طه ذكر أيضا أنه من ركاته الثالثة قرأ من القول أيضا يمكن انه قرأ سورة الأنعام في القيام الأول وفي القيام الثالث سورة يونس وفي القيام الثالث سورة الأنبياء وفي القيام الرابع سورة النور وفي القيام الخامس سورة العنكبوت يعني تقريبا لتكون كل قيام أخف من الذي قبله أعاكدهم من فاته الركوع الأول فاتته ركعة فعليه أن يطلع ركعة بركوعيها أو بهلذي ركوعات يا إن كان الإمام مكرر الركوع يقول ما بعد الركوع الأول سنة لا تدرك به الركعة إنما تدرك الركعة بالركوع الأول رؤية من ذلك وجه أبي أساند حيسان من حديث سمرة بن جندب والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمر بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم صلىها ركعتين إلى بكرف في كل ركعة ركوع هذا دليل على أنه يجوز الاتصار على ركوع ويوجد الاكتصار على ركوع أو على ركوعين أو ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات هذا أكثر مرور هذا معنى يصيح أن يصليها كالنافلة يعني أن يصليها كالثلاث السنة أي سنة الهجر سنة الظهر أكل نافلة أبرك عن واحد أبي كل ركا ولا تصلى في وقت نهي هكذا قالوا إذا أكسفت الشمس بعد العصر ألا يصلى لها أكسف القمر بعد الفجر ألا يصلى لها يعني يا احاديث النهي وذهب بعضهم الى انها تصلى واعتبروها من ذوات الاسباب بعد الفجر وبعد العصر القول قتاده ان كثفت الشمس بعد العصر ونحن بمكه فقام يدعون قيامه فسالت عن ذلك عطاء فقال هكذا كانوا يصنعون أرواه الأسرة اذكر أنه بعد العصر وأنهم لم يشتغلوا بالصلاة بل اشتغلوا بالدعاء وأن أطابنا برباح أحد علماء مكة اذكر أنهم هكذا يصنعون والذين قالوا انها تصلى اعتبروها من ذوات الاسباب ثم هل تصلى لغير الكسوف روي عن ابن عباس انه حدثت سلسله في الارض فصلى بهم مثل صلاة الكسوف واعتبر ذلك من آيات الله التي يخوف بها عباده. أرأى أنه يصلي بهم مثل صلاة الكسوف أن غير الجلجلة فلا تسل إذا حجزت مثلا صواعق أو رياح شديدة، أبعنا مقتصر على الدعاء، ولا ولم ولا من قال يصلون مثل هذه الصلاة، والله أعلم. الله اكبر الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه وقد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله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 اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَلَا تُبَذِّرُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَأَنفِقُوا مما رزقناهم يرجون تجارة يرجون تجارة لن مِن مَّا رَزَقْنَاكُمْ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 ثم أورفنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد, ومنهم مقتصد ومنهم سادق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير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 إن ربنا لغف شكوب الذي أحلنا دار المقامة من قبله لا يمسنا فيها نصب ولا يمثنا فيها لغوب والذين كفروا جهنم لهم نار جهنم لا يقض عليهم سيموتون لا يقض عليهم سيموتون ولا يخصف عليهم العذاب كذلك نجزي كل تشرور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا وهم يصرخون ربنا أخرجنا نحن صالحا غير الذي جعلنا نحمل أولم نعلم كل ما يتذكر فيه من تذكر وجاءت من الذي فبوقوا وعالمين من نصير إن الله آلم غير السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. ja.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 رَبِّ اجَاعَ لَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَارٌ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أن لهم شرك في السماوات أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَا كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ بَلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا بَعَثْنَا بَعْضًا إِلَّا غَرَرًا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تذيلا ولئن ذلك إن أمسكهما من أحد بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد إمامهم لإن جاءهم نذير لا يكون من إحدى الأمم فلما جاء هم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا كلمة الاولين فلن تجد لسنة الله تبديلا فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد, ولن تجد لسنة الله تحويلا الله يا الله لمن شهيد الله Allah. Samyaar <ES irgendwie poured aliveấy> Allah nu li man havida. Allah. long الله سمع الله اللهم لمن حميده <متحدث> <متحدث> السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله <تصفيق> اللهم <سؤال> لا معنى علم ولا لا اله الا الله لا اله الا الله لا نعبد الا الله اللهم اعني على ذكرك وشكرك لا لا اله الا الله بسم الله رب العالمين وصلي وسلّم على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد كما أسلفت أن هذا الأسبوع إن شاء الله سيعقبه الأسبوع الختامي لهذا الشهر بما يخص مسابقة المنار والذي سيكرّب فيه إن شاء الله صاحب الفضيلة جميع الإخوة الذين شاركوا معنا ولم يتمكنوا من الفوز. نحن نكرم أسبوعيا أحد الإخوان أو الإخوة الفائزين بعد أن يسحب فضيلة الشيخ أو يسحب اسمه وإجابته المرفقة فالأسبوع القادم إن شاء الله سيكرم الشيخ جميع الإخوة بتوقيع من أو على شهادة الإخوة جميعا بتوقيع من فضيلة الشيخ الفائز هذا الأسبوع هو الأخ عبد الله بن علي آل عمران عبد الله بن علي العمران. وجائزته عبارة عن ألبوم بفضله الشيخ عبد الكريم الخضير وايضا كتاب حفظ طلابي شرف منظومة الاداب لفضيله الشيخ صالح الفوزان. كرامات الله خيرا وصلى الله وسلم عليه نعم.